يقول أحسن الله عليكم ما حقيقة, وياك ما حقيقة حزب النور ومن هذا رجل الذي نرى صورته هذه الأيام في شوارع مركز بدر الذي يسمى محمد عوض. عوض. عوض حزب النور حزب النور المتسلف بقيادة ياسر بوهامي حزب على طريقة الطلالة وحزب أدخلوا فيه غير المسلمين وكذبوا في الأول فقالوا لا هم مسلمون لكن متخفون ثم على ذلك اضطروا أن يقول أنهم غير مسلمين هم المشكلة إن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر والرجل الكافر ما المشكلة ويسمى حزب النور السرفي مع أنه ممثليه الشيخ فلان وفلان وفلان مع القصة فلان وفلان وفلان, وفلان ويسمى هذا كله حزب النور السلفي ويرفع الصريب الأمانة بجوار اللحية باسم السلفية وهذا الممثل لهم أحد دعاتهم هنا أحد دعاتهم هنا أحد دعات هذا الحزب ايضا المنحرف وكلهم على فريق الضلالة والعياذ بالله وهؤلاء القوم لا يعتقدون لولي أمرنا عبد الفتاح السيسي ليس في عناقهم لهم بيعة كما صرح بذلك ياسب الرهامي في كتابه فقه الخلاف الذي يدرس عندهم في المجالس الخاصة وهذا مدول والكتاب مطبوع وفيه أن هؤلاء, هؤلاء الدعاء على هكذا هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم الذين جوا بمقتضى التساتير ولايتهم ليست شرعية وليس في عناقنا لهم بيعة وأتحد ياسي فرهامي أن يرقى منبرا يوما يقول السيسي في هنقي له بيعة اتحدى ان وصله كلام هذا ارجو لهليك وقطع هذا ونشره على الوسائل الحديثة ان يقوم ويقول السيسي في هنقي له بيعة انه سيخسر كل افراد الحزب ان كل افراد الحزب لا يعتقدون ان السيسي ولي امر شرعي هو ولي امر وان ما على حسب المصالح والمفاسد أما أن في عوق له بيعة فلا وإنما نقول يقول أن نسمع ونطيع له بالمعروف من أجل المصالح والمفاسد لا من أجل أنه ولي أمر شرعي في عناقنا له بيعة هذا من التناقض كيف ليس في عوق له بيعة مع أنه ولي أمر ولي ليس ولي أمر وتسمع وتطيع له ويسمونه هو موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية أين هذا يا برهامي أين هذا من أين أخرجت هذا إلا من وحي الشيطان من أين جاء هذا الكلام موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية والموظف عندنا بعد 60 سنة يخرج عن المعاش وظل السيسي وصل 60 وصل 60 إن لم يصل فوق قريب منها جدا يعني معناها إذا وصل الستين خلاص المعاش يخرج نخرج عليه ولا يذب الله وهذا وفيه ضلال وفيه ولا ولا يعرف السلف هذا أبدا فهذا الحزب حزب النور حزب الحرية والعدالة كل هذا الأعزاب على وهي والله الذي لا إله إلا هو أخطر على الإسلام من الأعزاب الأخرى الأحزاب الأخرى إذا وقع فيها مخالفات شرعية الناس يعرفون أن هؤلاء ذكانوا علمانيين أو الإبراليين أو كذا يعرف الناس أن هؤلاء عندهم انحراف عن الدين وأن إذا جاء باسم السلفية وما أفت به ياس بورفاني أن المرأة يجوز لها أن تكذب على زوجها إذا أراد أن تذهب إلى الانتخابات يقول هجلان تقول لزوجها أنها تذهب مكان آخر لكي تذهب إلى الانتخابات وآس في كتاب التفسير صورة البروج يرى الكذب لمصلحة الدعوة ويستشهد بقصة الغلام مع الساحر والراهب يقول يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة فدعوة قائمة على الكذب هذه دعوة, دعوة على غير منهاج النبوة وهو إليس برهامي نفسه يرى أن الدولة غير إسلامية فلما سؤل وهذا على الشبكة بصوته ولسانه لما سؤل عن لما, لما عرض مشروع أعطاء الزكاة للدولة على الأزهر فقال ورفض مجمع البحوث في هذا فقال أحسن لا لأن هذا لا يجوز ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية فلما يناقش احدهم يقول هو لا يقصد دوله غير اسلاميه طب اذا ماذا يقصد إذا لا يقصد دوله غير اسلاميه اذا لم يقصد دوله اسلاميه يقول غير اسلاميه هذا لا يعني الا انها دوله لان دار كفر او دار اسلام هل هناك دار يعني بين بين او دار الكفر والاسلام او دار الاسلام والكفر لا اما دار كفر واما دار اسلام فاذا كانت ليس بدار اسلام اذا هي بدار كفر والاعوذ بالله فهذا الفكر محمد اسماعيل المقد سعيد عبد العظيم ياسر برهاني احمد حطيبه احمد فريد كل هؤلاء قطبيون على منهج السلف قطب محمد اسماعيل المقدم الذي تظاهر بالعلم وشرح بعض الكتب ككتب الاسقر ساسات الايمان بالله والملائكه والرسل هذا الرجل أيضا من الثوري الثوريين ومن يكفل الحكام كفر السادات محمد نور السادات في كتابه عوره الحجاب فقال عنه ابا ان يدخل التاريخ ولكن دخله من قبل دخله فرعون وهامونا وفرعون وهامانا وقارون يعني مباب الكفر يقول أنور اليهود كلهم يكثرون وكلهم على شاكلة معه ولما جاء عندنا هنا ودعاه أتباع حزب النور أحمد فريد قال أول بعد المقدمة كفر الرئيس مبارك مباشرة بالاسم تكفيرا عينيا بالاسم تكفيرا عينيا بالاسم قال يا ذو الله هذا الحزب حزب النور حزب منحرف على غير منهاج النبوة لا يرى أن الحاكم في عنقه له بيعة وتحدى أحدا من حزب النور يقول إن عبد السيسي ولي أمر شرعي في عناقنا له بيعة لا يمكن أن يقع من أحدهم هذا أبدا أبدا وحينما تقول لهم أن نبي يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية إذا كنت لا تبيع حاكم دولتك الآن من تبايع من تبايع إما أن يصمت وإما أن يقول لا يوجد حاكم بايعه وأستشهد بحديث ذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأس شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك انظر للفقه المغلوط هذا الحديث متى يعمل به ها خلاص اندثرت على الإسلام عروة عروة ولم يبقى شيء لم يكن لهم إمام ولا جماعة لا يوجد جماعة المسلمين ولا يوجد إمام حينئذ نروح الجبل وعض بأس جاعته الموت أما يوجد الحمد لله حلقات القرآن عندنا عشر حلقات ستة رجال وأربع نساء وقد يكون منتظر مثل هذا العدد حكذا وعافصا تقريبا قرابة العدد المنتظرين الآن حملات الحج والعمر الحمد لله موجودة الصلوات المساجد دروس العلم الخير الذي نعيشه والله الحمد والمنه نسأل الله المزيد من فضلك مع التوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته سبحانه وبعد ذلك تقول الدولة دولة غير إسلامية وهذا باسم السلفية وباسم الحزب السلفي هذا الحراف وضرار قئيد والعياذ بالله فنحن نهذر من التعامل مع هذا الحزب حزب النور وعيد هؤلاء الكو... القوم كذبه وخونه ففي الأول كان ضد الحاكم كان ضد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الأولى وهم الذين ناصروا محمد مرسي والإخوان وقال ليس بينهم عداوة ومستبت في نجاح محمد مرسي النجاح المزعوم المكذوب ثم بعد ذلك الآن صاروا ضد محمد مرسي وجمعت لماذا في أشهر قنيلة لماذا لماذا لأنه لم يأخذوا من الكحكة شيء الدولة رجعت لها سلطانها وقوتها للحمد وردع إلى جيشنا قوته نصى الله أن يمده بل من أن يحفظ جيش المصر العظيم وأن يحفظ قاداته وأن يحفظ ولا بالخير فلما لم يصبهم شيء من هذا التقسيم صاروا يشنعون صاروا يشنعون وأول ما يخع أي مشكلة النقاب يخرج يخرجونه بالتصريحات في أي مشكلة يخرجون بالتصريحات ليستقطبوا عطف الناس بالباطن أو يزعون السكر والشاي والزيت واللحوم على الناس ليكسبوا عطف الناس هذا خطأ هذا خطأ من بعض الناس يتبعون من أجل السكر والزيت وهذه الأشياء هؤلاء يسمون الضعاف والعيض بالله فنحن نحذر من التعاون مع حزب النور أو الحرية والعزل أو أي حزب نحذر من مع هؤلاء